يا خوي جمر النار تطفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير واهل النميمه هو الردى يا بعد حي اقصى هدفهم يعملون الجا الكل منهم له هدف واضح وسيء وطموحهم كشف الغطاء والسراير الناس وصلات للفضاء ما بها شيء واهل النمايم سوقهم صار باير الكل منهم له هدف واضح وسي وطموحهم كشف الغطاء والسرائر الناس وصلت للفضا ما بها شي وهل النماين سوقهم صار باير يخوي جمر النار تطفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير واهل النميمه والردايه بعد حي اقصى هدفهم يعملون الجراير حنا عرفنا هدافهم اكلهم مي وعلى اسمائهم قد وضانا دواير هرجي يصل عندك وهرجك يصلي وراع النميمة بيننا دعم ساير كنا عرفنا هدافهم عكلهم وعلى اسماهم قد وضعنا دواير هرجي يصل عندك وهرجك يصلي رأى النميمة بيننا دوم سآير يخوي جمر النار تطفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير واهل النميمة هو بعد حي اقصى هدفهم يعملون الجراير ولا يشعل الفتنه راجل طيب وحي إلا الهزايب معرفتهم خسائر الكل منهم لا زمهين ويكي دمي عليهم يا فتى الجود فاير ولا يشعل الفتنة راجل طيب وحي إلا الزلايب معرفتهم خساير الكل منهم لازمه ينكويكي دمي عليهم يا فتى الجود فاير يخوي جمر النار تطفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير واهل النميمه هو يا بعد حي أقصى هدفهم يعملون الجراير يا أخوي سووا بالبشر شيء وشوي أهل النميمة يهدمون العماير كم فرقوا كم زعلوا خيء من خي هم الذين يحفرون الحفاير يا أخوي بالبشر شيء وشوي أهل النميمة يهدمون العماير كم فرقوا وكم زعالوا خي من خي هم الذين يحفرون الحفاير يخوي جمر النار تطفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير واهل النميمة هو الردايا بعد حي اقصى هدفهم يعملون الجراير وشوا هدفهم خلفة اللاش والعي عفون الرجال مكثرين الغداير عرفتهم واليوم عندي ما هم شيء ورفعت راسي أنا أصحاب الكبائر هدفهم خلفة اللاش والعين هنا الرجال مكثرين الغدائر عرفتهم واليوم عندي ما هم شيء رفعت راسي انا أصحاب الكبائر يا جمر النار تطفي مع المي وان كبرت النيران صارت سعاير واهل النميمه والردايه بعد حي اقصى هدفهم يعملون الجراير واختامها جعل الوالي يحفظ اكلي والله يفكك من خطرك اللي جاير يا اخوي جمر النار تقفي مع المي وانكبرت النيران صارت سعاير